يا أهل الكتاب لا تقولوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكرمه ألقاها إلى مريم وكرمه ألقاها إلى مريم ورث من فأمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة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 ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم, فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من ذلك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 يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا وانزلنا اليكم نورا مبينا فاما الذين امنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم فسيدخلهم في منه وقبل ويهديهم إليه صراطاً مستقيماً